وآتينا موسى الكتاب وجعلناه مودا لبني إسرائيل وجعلناه مودا لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيما ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا قين إلىبني يص نز الب نس لزود م ب الأ م م شنج تن فإذا جاء وعدوناهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا لبأس شبير فجاءتوا خلال الزيار وكان وعدا مصولا ثم رددنا لكم الكرات عليهم وأمددناكم بأموال وبنين أكثر إن أحسنتم أحسنتم وَأَنَّ لَنَا ثَوْمَ بِأَمْوَالِهِمْ وَبَنِيهِمْ وَجَعَلْنَا ثُمَّ أَسْرَارَ دِينِ يَرَى إِن أَخَنتُم أَخْنتُم أَنفُسَكُمْ وَأَحْسَنْتُمْ فَالدَّلاَ فَإِذَا الْجَارُ وَأَخُوكَ لَيْسَ لَهُمْ وُجُوهٌ يَنْخَرُ الْمَسْخَرَةَ كَمَا دَخَلُوهُ وَلَا يَدْخُلُونَ النَّارَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيُشْفَرُوا فِيهِ تَسْبِيلًا بسم الله الرحمن الرحيم ارحمهم وانعمت معنا وجعلنا جهلنا ذلك في لحق يا ان هذا القران يهدي للضيه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا شبيرا وأن اليدين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنماء فمحونا آية الآية فمحونا آية الآية وجعلنا آية النهار مبصرة لتلتروا قبلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلنا مدصيلا وكل إنسان ألزمناه طائرا في علفة ونخرج له وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اقْرَأْ كِتَابَكَ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَمَا نَفَخَ فِي كَبِدِكَ فَإِذَا انْفَطَرَتْ مَنَازِلُ بَيْنَ مَا يَجْرِي لِلنَّفَسِ وَمَنْ ظَلَّ بَيْنَ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وإذا أردنا أن نهلك ضرية أمرنا مسرطيها أمرنا مسرطيها ففزدوا فيها فحص عليها الغول فحص عليها الغول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوحي وكفى بربك من نوم عبادي خبيرا نصيرا من كان يريد العالية عجلا له فيها ما نشاء لمن نريد amma janana namu janan illa ma yqla yaqla madhlumun madhura waman ara al-akhirata wa sa'ala la sa'ala wa huwa mukmil fa ana akhira kana sa'yun mashqura وما عمر كيف صممنا لهم على بعد وللakhirah اصبر درجات وامهر تطوينا لا تجعلنا الله اله الاخر فتدع مذموم مخلونا وقضى ربك ان لا سعبو الا انه هو بالوالد الى اِلا يَبْلُغَنَّ رَيْنٌ ذَكَلَ سَبَبَ حَذَمٍ أَهْلَنَهَا وَمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أف... فلا تقل تَقُلْ لَهُمَا أُفّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ وقولنا للذين رحلوا ما كنتم يا لي صغيرا ربكم عالم غني في نفوسكم تشكون صرحين ان كنتم صرحين فإنه كان للآوابين غفورا وعادب القربى حسن والمسين وابن السبيل ولا تبنزل سببيرا إن المبترين كانوا إخوان الشياطين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان من ربه كفورا وإما تعرض النعم ومبتضاء رحمة من ربك فرجوها فقل لهم حولا ملسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى علبك ولا تبسطها كل البص ولا تبسطها كل الببص فتقع ذبضا بط إن ربك يبسط من صنبا يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إما أخي نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خفرا كبيرا ولا تقربوا الزناع ولا تطرب بنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مغلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا ما لم يسيم إلا بالمسيء أحسن حتى يبلغ أشد وأوفوا كان مسؤولا وعنقوا الكلمة إلى كلكم وزنوا بالقصاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تغطوا ما ليس لك به علم إن السمع والبطر والبعاد كل أولئك, كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مراحا إن مكنا تخرقا الغرم ولا انثر الغيبان طولا كل ذلك كان سيره عند ما بك مكروها ذلك منا اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل العظاه الى ان اخربت القافي جهدنا مروما نجرا أَغَاصُواكُمْ رَبُّكُمْ بِالذَّنْبِ أَغَاصُواكُمْ رَبُّكُمْ بِالذَّنْبِ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَاءِ كِسِيلاتَ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَلْبِسُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُمُ آلُ يَعُوسَ شَبَّنَ يَقُولُونَ إِذًا لَّرَجَعُوا إِلَى سبحانه سبحانه وتعالى عمنا يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه وإن من شيء إلا نسبح بحرنه ولكن لا تفهمون تسبيحهم إنه كان حليما وطورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين ما نؤمنون في الآخرة حجابا حجابا مسورا وجعلنا على قلوبهم أجنة من يفه هو في آذانهم وطرا وإذا ذكرت عبك في القرآن وحده نحن أعلم بما يسمعون به إذ يسمعون إليك وإذهم نجوا إذ يقول الظالمون إن تسمعون إلا رجلا مسورا انظر كيف ضربونك الأمثال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا إذا كنا غراما ورفاسا إنا لنبغوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من نعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيغضون إليه فروسهم ويقولون, ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قليلا يوم يدعوكم فنستجيبون بحمده, بحمده وتظنون إن لمستم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا الذي أحسن إن الشيطان ينزر بينهم إن الشيطان ص كانة لل سعَ وَ مبين ر على مكم إ ش أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم من في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعضهم وأتينا داودة الله قل ادعوا الذين ازعمتم من دونه فلا يملكون كشف ضر ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يمتغون إلى ربهم الوسيلة أنهم أقرب ويرجون رحمته ويخاخون عذابه إن عذاب ربك كان محلورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معلموها أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مصورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذل بها الأولون وعتينا تمود النافة منصرة فملموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإن قلنا ربك أحاط بالناس وما يعلم هو الذي أرسلك إلا بثنا إلا بثنا ثمن الناس والشجره الملعونه في القران ونخوفهم لا يزيدهم إلا طغيانًا كبيرًا وإذ قلنا للملائكة بسجدون آدم فسجدوا فسجدوا إلا إبنيس قال أسجد ممن خلقت طيما قال أرأيتك ما للذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسن لا كن برية إلا قليلا قال ذهب فمن سبعك من رم فإن جهنم جهنم جزاؤكم جزاء موحورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجرم عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأوال والأولاد وعدهم وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا بورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطا إن عبادي ليس لك عليهم سمطان وكفاد ربك وكيما ربكم الذي يسجئ لكم القلك في البحر لترتبوا من صدره إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الظروف البحر ضل من تبعون إلا إياه إلا لَن نَجْعَلَ لِلْكَافِرِينَ مَأْوَىً أَرَأَيْتُمْ وَكَانَ الرِّجْسُ كَفُورًا أَبَعْثُ أم مِنْ ثَمَّ نَصِبَ بِكُمْ جَانِبًا الدَّرِّ أَوْ نُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُونَ لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمْنُوسَ مَنْ يُعِيدُكُمْ فِي عِيشَةٍ أُخْرَى فيرسل عليكم قاطبا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدونكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الصيمات وطبرناهم على كثير من من خلقنا تطريما يوم نبعو كل أناف بإمامه فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَلَنَاٰ هٰذَا الْيَوْمَ أَجْرٌ مَّثْنَىٰ ۖ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۖ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وإن شادون يفسدونك عن الذي أوحينا إذنك لذكر علينا غيره وإذن نستخذوك خليلا ولولا أن سمتشناك لقلك ستركن إليهم شيئا قليلا إذن أدقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجدنك علينا نصيرا وإن شادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة منطا أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنة ما تحوينا أقل الصلاة من ذنوك الشمس إذا غسق الليل وقرآن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد بجينافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أنخذني مدخل صدق وأخذني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء وزهف الباطل إن الباطل كان زموطا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونعاب جالبه وإذا مسه الشر وكان يؤسعا كل عمل على شتي mon أ م من أو أda. ربكم أعلم بمن أهدى فهيلا ويسألون شعن روح قل الروح من أمن ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لننعبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلاً إلا رحمة من ربك إن قبله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بالإثنان القرآن لا يأتون بالإثنان ولو كان بعضهم لبعضهم ظهيرا ولقد صرتنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبا أشهروا الناس إلا صفورا وقالوا لنؤمن لك حتى تفجر لما من الأرض ينبعا أو تكون لك جنة من نخيل وحنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا فتفجر الانهار خلالها تكشيرا او تصفر السماء كما دعمت علينا حسبا او تحفي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخوف او سرطا في السماء ومن مؤمن لرطيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي قل سبحان ربي يلكنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاء أدم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل كان في الأرض ملائكة يمشون مرمئنين لنزلنا عدم من السماء ملتا رسولا قل كذا بالله شهيدا بيني وبين إنه كان بعباده خبيرا قصيرا ومن يهدي الله فهو المهسد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا عميا وبصما وصما نعواهم جهنم نعواهم جهنم كل ما خبت كلما خبت بناهم سعيرا ذلك جزاغهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا نبعوتون خلقا جديدا اولا يا روان الله الذي خلق السماوات والارض بطاغر عليها ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا يمد القيد الظالمون الا كفرا قل لو ان تمتنعون قضاء ان رحمت ربي اذا لم تمتنعوا خشيه الانباء الا ان امتنعتم وكان الانسان كفورا وَهَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا كيان فرعون مسبورا فأراد أن يستفزر من الزر فأغرقنا فأغرقنا هو من معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اصكنوا الأرض فإذا جاء في بكون فيم وحّ أنزل نذ وذ خ نزل وما حصلناك إلا مدشررذما وقآنا فق لا تقل أ عن الناس في عام وَنَزَّلَهُ تَنزِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ بِهِ أَوْلاَ تُنَزِّلُهُ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ مَنْ نَزَّلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ إِنَّا كُنَّا قَبْلَهُ مُسْلِمِينَ وَيَخِرُّونَ يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله عبد الرحمن أيام ما تدعه فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بطلابك ولا تخافتها وامتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم وقل الحمد لله الذي لم يستخذ ولده ولم يكن له شريك في الملت ولم يكن له ولي من الذره وكبر وتجبيرا